فَيئَنْ قُل للَّذينَ أَشَكُ لَ شَ اللهَّهُ مَا أَشََْكن وَلَا أَبَاءُونَا وَل حَضُ وَنَّ مِنْ شَيْيد كذالك كذب الذين من قبل هذاكوا سنا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ نَغِ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فلله الحج جَنُوبِ الْبَالِرَةُ فَلَوْ شَاءَ أَلَأَذَاكُم أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءُكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا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 بهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا Wabilwalidain ihsana Wala taqtuluu äuladakum min imlaaq Nahnu nõrzukukum وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم أعطاكم به لعلكم تعقلون